منزله الورع وهي من المنازل الهامه ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت او اختلط فيه الخير بالشر وغلب الشر واختلط فيه الحرام بالحلال ولعله غلب الورع في اللغه يرع وراعه اذا نقص وجبنا وأحجما فالإحجام عن الشيء ورع وترق الشيء والخوف منه ورع وتقول العرب الورع جبان لغة الجبان يقال عنه ورع لأنه لا يقدم ودائما يحجم ودائما يتردد ودائما ينكس ودائما يتوقف هذا الورع في اللغة بدأ ابن القيم قبل أن يبدأ بشرح كلام الهروي بدأ ابن القيم رحمه الله يقدم مقدمة عن الورع فبدأ بقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علم وذلك لأن الرسل ذلك لأن الرسل هم قدوة البشر وما في ذلك شك فالله عز وجل أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات وهذا يشير إلى أن من مفهومات الورع أنه يرتبط بالأكل والشرب وبالحلال والحرام في الكسب ولذلك بداية بهذه الآية تشير إلى أن الورع يخص الجوارح وفي الجوارح يخص الأكل والشرب يا أيها الرسل لأنهم سيأكلون ولأنهم بشر كلوا من الطيبات وهذا يعني أن لا يأكلوا من غير الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحتى في الإنفاق أمرهم الله أن ينفقوا من طيبات ما رزقناه مما رزقهم الله عز وجل ولذلك قال وعملوا صالحا وفي هذا إشارة إلى أن أكل الحلال يعين على الطاعة والاستقامة مهم جدا إخوة أن كثير من الناس لا يستطيع أن يعبد الله لأن جسده مثقل بالسيئات والآثان والحرام فأنا له أن يقوم وأن يعبد الله بهمة ونشاط وذلك لأن أكل الحرام يطمس البصيرة ويطفئ نور الإيمان ولذلك يكون من أكل الحرام مهيئ لارتكاب المعاصي والابتعاد عن الطاعة واعملوا صالحا ولان مفهوم الورع من المفاهيم الدقيقة ختم الآية بقوله إني بما تعملون عليم فقد تبدو للناس ورعا ولكنك لن تستطيع أن تبدو لله ورعا إن لم تكن ورعا على الحقيقة فلذلك ذكرك بصفة علمه المحيطة بخلقه التي هي فوق عباده وهي التي تخبرهم بقدرته وعلمه سبحانه واطلاعه على مكنونات صدورهم وعلى ما خفي من أعمالهم إن بما تعملون عليم الآية الثانية وثيابك فطهر يا رب القيم أن هنالك تناسب وإن كان في بعض التفسير وثيابك فطهر أي قلبك أي طهر قلبك من دنس المعاصي ومن ركسها وقد يراد بالثياب ما ظهر وإن كان إطلاق العرب على القلب ثوب هذا من الإطلاقات المشهورة قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم فشككت بالرمح الأصم ثيابه لو قد جلابيت تعمل له حاجة هو كويس أو لا كويس الجلاب أن شرطت كلها تعوجت ده معناها معناها فشككت بالرمح الأصم ما خلف الثياب هو شنو القلب والبدن ولذلك هذا من الإطلاقات لكن كثير من أهل التفسير يأخذون بظاهر الآية وثيابك فطهر أي وثيابك الثوب الذي يغطي البدن لكن ابن القيم يرى أن هناك تناسب بين الثياب وبين القلب وذلك تناسب الظاهر والباطن فكما أنك تطهر ثوبك بالصابون من دنس الاوساخ فتطهر قلبك والب من دنس الحرام. هذا معنى شنو؟ معنى الآية وهذا من لطيف استدلالات ابن القيم رحمه الله. وفي النوم الثياب تدل على حالة القلب في تأويل في تأويل الرؤى. إخوان طبعا تأويل الرؤى ده ما فلقا بذاته. يعني مثلا الرؤى ما بياخذوا على على الأحوال بتاعته يعني كويس فمن رأى ثيابا نظيفه هذا يعني أن قلبه نظيف ومن رأى أن الثياب متسخة هذا يعني أن قلبه متسخ ومن رأى بقرة في النوم هذا خير لما في البقرة من شنو من الخير والصلاح قال ابس الله رأيت فيما يرى النائم كأن بقرا ينحر فأولت ذلك على أصحابي يختلون لأن البقر فيه خير والصحابة فيهم خير ومن راى نفسه يطأ غلاما ليعمل فاحش مع غلام هذا خير سوف يظفر بعدو ومن رأى أنه يطأ أحد محارمه يطأ بمكة البلد الحرام بقدمه يطأها يدخل مكه ويحج ويعتمر ليس على ما يتبادر الى الناس لان وطء المحرم او وطء المحرم كوطء البلد المحرم ومن راى انه اجر البول والغائط على نفسه اسهالا ياتيه خير كثير جاءه رزق كثير ده رزق اي كويس يجوا رزق ده <تصفيق> <try> لكن رؤيه المراه في النوم فتنه قلت لك ما انا دي المراه في النوم في الدنيا برضه برضه ولو كانت عجوز هذه فتنه سيئه كمان كان عجوز كمان دي الرؤى دي أشياء عجيبة خلص في في في الرؤى أشياء شنو وإلا سبع بقرات عجاف بسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف بقرات مرحاة لقم بقرات سمان أكل النهيم أشياء كيف لأنه يحصل في الرؤى ما لا يتصور في العقل أو ما لا يكون في الحقيقة فوطء المحرم لا يكون عن شنو على الحقيقة بل تنفر منه شنو من النفوس ومن رأى نفسه عريانا هذا تحلل من الذنوب وإذا رأى نفسه وأجمل الرؤى أن ترى نفسك وأنت تطوف بالبيت عريانا هذا معناه غفر لك لأنه قال كيوم ولدته أمه وولدته أم عريان الوئد باب شنو باب واسع باب واسع ومن رأى أنه عنين يعني ما قادر يعمل لمرة حاجة أو أصابته عنة وعجز في رجولته فقد رجولته في النوم هذا زاهد وسوف يتجر بغير رأس مال بيعمل تجارة كبيرة بدون رأس مال مبقى تاجر بدون رأس مال هذا في النوم أما في الحقيقة تأويل هذا خلاف شنو خلاف هذه شنو خلاف هذه المسألة طيب فالثو في النوم قلنا شنو دلاله على القلب ولذلك قوله تعالى وثيابك فطهر إما نفسك وإما قلبك وإما ثوبك الظاهر الذي يتدثر ويطغبط شنو به طيب ابن القيم يرى أن قوله تعالى وثيابك فطهر وإن أريد به الظاهر فان الظاهر يؤثر على الباطن وهذا صحيح ولذلك نهى الشارع الرجال ان يلبسوا الحرير لانه سوف يؤثر على شنو على حقيقه تكوينهم كرجال ولذلك الثوب يؤثر فمن لبس الحرير تخنع وتأنث وان لم يرد ذلك يعني الواحد اللي يلبس الحريم تلقوا كلام جثة البزات النسوان حتى لو يتكلم معين هو لكن بعد ذلك بيتخيل ومن لبس لبس الحرب شعر بالفخر والزهوي وأثر ذلك حتى على مشيته الواحد تقابل نفسه يكون لابس كاتي بختلف لما يكون لابس جلابيته عمتة الكاتي ولو في دبابير كمان مشكلة كبيرة دب كل شيء في نفس يكون الدابير دي مؤثر علىه فيه مشهد ولذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود النمور أذا كده مركوب النمل ممنوع لأنه يشعرك بالخيلاء والفخر والزهو والكبر يكون خير الزور لابس مركوب نمل بيكون كيف مشيت مشهة زات أشو الواطم ما مايها مضغيرة ولا تمشي في الأرض مرحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لما يحصل من تناسب بين الظاهر وبين الباطن، وذلك لأن في الإسلام ينبغي أن يتناغم الظاهر مع الباطن وأن ينسجم الشكل مع الجوهر ومع المضمون دائما الإسلام يحب أن يكون ما تكون زور تقي بالظاهر وبالباطن ما تكون تقي هذا ما ينفع في الإسلام وما تكون بيبرى كعب وبيدو سمح تقول أنا سمح الواحد يقول لي يا, يا شيخنا استقيم يقول لك التقوى ها هنا لو كانت التقوى ها هنا لظهرت في الجوارح صح ألو ما صح فإذا لابد أن يتناغم الظاهر مع الباطل طيب يقول ابن القيم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الورع بكلمة الجامعة وعبارة قصيرة لكنها مانعة الورع شف تعريفه قال من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه هذا الورع من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه هذا الورع فكأن الورع يعم ترك ما لا يفيدك وما لا يعنيك من الأمور من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة جاء في كتاب الورع لابن أبي الدنيا أن حسان بن أبي سنان رحمه الله وهو أحد السلف مر في الطريق فرأى قصرا مشيدا فنظر إليه وتأمله وقال يا له من قصد جميل ما أجمله يا ترى في كم بني هل سيدي كم يوم ثم رجع إلى نفسي قال وما يعنيك في هذا الأمر فعاتب نفسه وأدبها بصيام شهر قالك تدخلي في, في حاجات ما تعنيك إلا أدبك وصام طوالي أجل التالي ما تدخل في, في حاجات ما عندها ما لكماله لك لك في شهر ولا في سنة انت لا تسكن ولا راح تخش مالك ومالك بيت سمح ولا بيت تع حكسيده ما حدك انت مالك ادخل شنو ما تدخل في الحاجات دي حتى معاين ساكت ما تعاين قال عيسى عليه السلام البر ثلاثه البر ثلاثة المنطق والنظر والفكر البر في ثلاثة المنطق وفي النظر وفي الفكر فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى أي كلام ما فوق ذكر لا أدلغه حتى لو ما كتبوا سيئات راح منك راح عليك فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى ومن كان نظره في غير اعتبار يقول يا السلام سبحان الذي خلق سبحان الذي أبدع في غير اعتبار فقد سهى ومن كان فكره وصمته في غير تفكر فقد لها أصبح لاهي وحتى الجو قاعد يفكر ما عنده أي موضوع يفكر ساكن فكرنا في فرغة دزول بتعمله لاهدة وفي زول بنظم لكن ما في ذكر ده لغة وفي زول بعاية بس إعاية ساكن لكن ما في أي اعتبار ده دمال ساهي هذا سهل البر ثلاثه لذلك الورع يشمل كل هذه كان بعض السلف يعرف الورع يقول ابراهيم بن يزيد النخعي الورع ترك كل شبهة الورع ترق كل شبهة اخواننا حاجة الناس للورع مهمة ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما ينتن من ابن آدم بطنه أول حاجة بتعفن شنو في البناء آدم شنو بطنه قال فإن استطعت ألا تدخل إلا حلالا ففعل طال ربطك بأول حاجة بتعفن أخير لما تمناه تمناه بالحلال والحرام ابن القيم يرى هذا رأيه قوي جدا يا ابن القيم يقول ابن القيم الحرام لا ورع فيه لأن ترك الحرام فرض لا يحتاج إلى ورع الحرام لا يقال هذا ورع وهذا غير ورع جميع الناس مخاطبون وكل أهل الإسلام مخاطبون بترك الحرام فرضا وليس تفضلا يعني ما من نكدة أما الورع إنما يكون في الشبهات وهذا صحيح يعني كلام النقع صحيح لأن الكفوي رحمه الله في الكليات الكليات يا اخواننا عبارة عن تعريف بالمصطلحات الشرعية التقوى الكدى الذكر الغفلة دايس مجنو الكليات للكفوي وفي التعريفات للجرجاني قالوا الورع هو ترك الشبهات ده الورع الورع ترك شنو تركو الشبهات. وحديث واثل ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه وقال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف عند مسجد الخيف وبمسجد الخيف صلى من الأنبياء نحو من سبعين نبي صلى المسجد الخيف قال اتيت بالخيف فسألته من الورع قال لها رسول الله سألوا أسئل كثيرة ومن جملتها من الورع قال الذي يترك الحلال خشية أن يقع في الحرام ولذلك ورد عن السلف هنا كلام عجيب جدا قال بعض الصحابة كنا ندعو سبعين بابا من أبواب الحلال خشية الوقوع في الحرام قال عمر بن الخطاب لا يترك الحرام إلا من ترك تسع أعشار الحلال فالورع ليس ترك الحرام فإن ترك الحرام فان ترك الحرام واجب وفرض على الناس ولازم أما الورع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى وألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه دا الورع كانت السلف يشددون في الحرام حتى قال قال الصحابة وهذا ينقل عن عمر بن الخطاب أيضا أنه قال من لبس ثوبا ثمنه عشرة دراهم فيه درهم واحد من حرام لا يتقبل الله منه صلاة ما دام الثوب عليه استرث أجر النبي بعشر ألف في ألف واحد حرام وتسعة حلال قدر ما يترشى النبي دي بيصلي على الله الله منك صلاة وسئل عمن يكسب الحرام وينفقوا في أوجه الخير فقالوا كما لطخ الثوب الابيض بالبور هذا كله يدل على تحرزهم وتوقيهم وخوفهم وحذرهم ومباعدتهم ومجانبتهم بكل ما فيه شبهه حرام أما الحرام فباتفاقهم جميعا يتركون الحرام رضي الله تعالى عنه. وكان الشبل هو من المحققين والقائلين في اعمال القلوب الورع ترك أن يتورع عن كل ما سوى الله وكانه يقصد بذلك أن للقلب والفكر ورعا كما أن للجوارح الظاهره ورع فورع اليد أن تكفها عن الحرام وورع اللسان أن تكفه عن النطق في غير ذكر الله وورع النظر الا تجول ببصرك فيما أخواننا فيما يضرك في آخرتك هذا حرام يعني النظر للنسوان ده حرام لكن الورع حتى في حجازاته العمارات السلام علي الله ده الورع لأنه قائد من حجزة إسلام المرشن تركوه ما لا يعنيه كويس ده ما عندك فيه شغلة كويس ويأخواننا شوف الحديث ده عنده اتجاهات عجيبة وده فائدة النبوة فائدة النبوة أنه أوثي جوامع الكلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني شوف كم ذا كيف معناها حاجة ما بتخصك ما تدخل فيها حتى لو مباح طالما أنك لا تستفيد منها اتركها وهذا يعني إعمار الوقت والتفاعل مع الزمن لأن الزولل ما بيدخل في حاجة التانية معنى شنو سوف يركز جهده ويستفرغ وسعه ويبذل غاية ما عنده من طاقة وجهد فيه في شنو فيما يعنيه وما ينفعه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله الكلام كلام متين شديد دا حديث عنده في إدارة الذات كيف تقدر تدير نفسك الناس ادرسك والله ما عندي الزمن مشغول شديد مشغول في شنو اي تقول لك مشغول مشغول في شنو وريني انا دي حاجة فيها فايده يا أخي من فست اسى ما تركم ما لا يعني الانسان اذا ركز ده معناه تركوا ما لا يعني ما تدخل معناها حتوفر كثير من الزمن الذي كان في ما لا يعني وسوف يضيف اليك مش تجود ما يعنيك سوف تجعل امور كثيرة من الطاعات لم تكن تعنيك تجعلها تعنيك عرفت زول بنوم بعد العشاء طوالي دقق عشاء بقوم الليل قيام الليل يعنيه ولا لا يعنيه يعنيه ولا لا يعنيه يعني بلقى حسنة ولا بلقى حسنة لكن بعد العشاء بيش يسوي يتونس وقند جنب الدكاكين وجنب عمدان الكهرباء وفي الميادين وجنب حلالات الاتصالات والبنشر ده بيعنيك أه؟ والمسلسلات بيعنيك ده أه؟ والأفلام والسهرة بيعنيك سهرات الليله الليلة وتسهر معا ده بيعنيك أه؟ والضمنة بتعنيك والكستينة بتعنيك تركه ما لا يعنيك انت لو مشيت نمت بعد عيشة طوالي انت قطع الشق بتقوم الليل فبتوفر عليك حاجة بتخليك تستفيد اشياء تعنيك وانت لم تكن تدري انها تعنيك سوف تعتني بها من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه الكلام واضح جدا قال بعض السلف اسحاق بن خلف رحمه الله قال الورع ايذوا يعاين الورع من نظار يعني, يعني الشبل نظر الى الورع من خلال القلب حتى القلب ينبغي أن يكون ورعا بأن لا يزاحم حب الله في قلبك حب غيره عرفت هنا يرى الورع في المنطق أشد من الورع في الذهب والفضة برضو واحد جاء من السنف قال الزول يكون ورع في شنو في نطقه أشد من أن يكون ورعا في شنو في الذهب والفضة لأن الإنسان قد يستطيع أن يضبط نفسه في الذهب والفضة لكن في الكلام قد لا يستطيع لأنك قد تنطق ببعض الكلام المعصية مجاملة لبعض الحاضرين أو مجاراتا أو استفزازا واحد يقوم يقول كلام وانت تخش معه طوالي وفي زهول كان مالا تنضم بيخليك تنضم ايجي يحكي لك يخليك التبرك تخش الموضوع يقول والله حصل كده وعملوا كده وسووا كده بالله بالله ايوه تقول انا عارف اصلا بيسور الكلام ده وتخش معهم في الموضوع هذا اشكال فعلا كويس؟ وشوف اي زول يجب لك كلام يقول بالله وتاني اخواننا لأن الكلام شهوة اخواننا الكلام شهوة شكيد خطر الكلام شهوة ويأتي ب... باسترسال هو ثلو وجميل كون ذول ينظر حاجه سمحه خلاص أشكد كده ممكن تلقى لا تبينهم لحد الصباح بس كلموا كلها في فارغ ساكن قال الفضيل بن عياط رحمه الله اعلم بعض أصحابنا من الجمعة إلى الجمعة تعد كلامه على أصابع يدك لو قلت قال كم كلمه عدة ما, ما عنده نظم ساكن وقال تلاميذ عبد الله بن عون صاحبنا عبد الله بن عون فكان مما رأيناه فيه قالت يعني أحد التلاميذ ولقد صحبته إثنة عسرة سنة أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب في صحيفه سيئة تشينه عند الله قال أنا مصعب وثنان سنة احلف ليك في الثلاثة السنة إلا يكون بتحدي غادي لكن وقت ما أنا والنهار ما حصل الملائكة تكون كتبت في الصحيفة شيء يوم القيامة يشينه عند الله لا يتكلم اي كلام ساكن كويس هنا والله نحن ياخذ زور بس يفتح لك طرف الموضوع بس, بس يضيع طرف الموضوع انت برد بتم الباقي وزياده من عندك طرف الموضوع قال اقسم بالله ان الملائكه لم تكتب عليه شيء في صحائفه تشينه عند الله يوم القيامه الناس مضبوطين ولذلك الورع في المنطق شيء عجيب والله ياخذون الزور يكون متحرس في لسانه قال ابن الجوزي رحمه الله يحكي عن بعض شيوخه ولعله ابو مظفر الخزاعي قال ولقد كنت أتردد عليه ولقد تعلمت من أدبه وورعه قبل أن أتعلم من رواياته وكان مما تعلمته أنه لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا ما بيتكلم في زول ولا يمكن يسمح لزول يتكلم في زول قدامه نهائي وده من السوء الذي وقع في عصرنا ورب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من صخة الله تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة كلمة واحدة بس قلقه وهو لا يلقي لها بالا ولا يكون جايب خبر لأنها من الكلام المعتاد هذا اشكال الورع في المنطق خطر كون زوله كون ورع في منطقه وفيما يقول هذا يحتاج فعلا إلى توقف وإلى قوة وإلى ديانة يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهذا من الكلام النافع والمفيد قال وأشد أنواع الغيبة غيبة أهل الديانة وأهل العلم والفضل تعاف الغيبة دي أكعد حاجة الغيوة تحت الناس المدينين الواحد يقف صلي الصلوات في المسجد كلها ويصلي الفجر حاضر ويسوي ويعمل وبعد ذلك يختاب غيب تشينه قال وإنه إذا اغتاب يغتاب ديانة ما يقول لك أنا بغتاب بقول لك أنا بدافع عن الدين تتكلم في الناس ويقول لك ده دين ويطعم فيهم قال الشيخ الإسلام عنهم فمنهم من يغتابوا موافقه لجلسائه يعني واحد القى الناس قاعدين وما قاعدين الناس منهم كلهم في زول هو كان ما تكلم برضو معاهم بيصنفوه يقولوا زول ده, ده مع داك او كذا او بخاف انه يجافوه ولا ما يكونوا معهم يعني ثلاثه خمسه نفر قاعدين والخمسه منهم في زول الاربعه نظم والخامسه ما نظم, نظم بيحصل جفوه ووحشه بينه وبين الاربعه فازاله للجفوه وإزالة للوحشة يغتاب موافقة لدلسائه ومنهم من يغتاب في قوالب الصلاح هكذا قال ابن تيمية ومنهم من يغتاب في قوالب الصلاح يقول فلان مسكين نسأل الله أن يغفر له به كذا وكذا وكذا وكذا برض غيبة أو يقول دعونا في من فلان أو فلان من أحسن الناس لو أنه ترك كذا وكذا وكذا قال ابن التيمية وهؤلاء أهل الدين البكتاب والنسب الدين البكتاب تورعوا عن فعل المحرمات الظاهرة كالزنا ولكن وقعوا في ما هو أشد من الزنا بل قال ابن التيمية فعلهم بالغيبة أشد من الزنا في الطرقات علنا أشد من الزنا في الطرقات شنو علنا ليه قال رحمه الله لأن الحديث قال هذا قال عليه الصلاة والسلام درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من بضع وثلاثين زنية درهم واحد بتعريبك أشد من كم 36 زنية والربا بضع وسبعين حب كم سبعين درجة أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام أقل درجات الربا إثما درك الكبير خلي أجل الربا كمن استحلى أو كمن أتى أمه في الإسلام قال، إذا كان هذا الربا فإن الغيبة أشد من الربا لقوله عليه الصلاة والسلام إن من أربا الربا استطالتك في عرض أخيك أتعب الربا أجل الربا في المال كمن أتى أمه في الإسلام أربا الربا استطالتك في عرض أخيك قال، هذا استطال في عرض أخيه بغير مصوغ شرعي قد يكون في خلاف فقهي وقد يكون في خلاف إدارة وقد يكون في خلاف مسائل اجتهادية وقد يكون في خلاف شخصي هل هذا يبيح أن يتكلم من خلفه فيه؟ وللأسف الشريط قال ابن القي ابن تيمية وهم من أهل الصلاح ظاهرين ناس مستقيمين وممكن يكون عندهم اندقون ويكون بيصلوا في الجوامع ويقولوا القرآن ممكن يكونوا حافظوا ذاته بل في بعض الناس قد يجتمع على الغيبة والكلام في الناس ويفترقهم يتكلمون في الناس وفي شباب يمكث في مساجد لا موضوع عندهم لا موضوع لهم إلا أن يتكلموا في الناس تحت عنوان الكلام في أهل البدع الكلام في أهل البدع مع بعض ونسق ولا اتكلموا الناس تحذروا الناس منهم ومنذات أهل البدع دير أهل البدع وفق الشر ولا وفق أهوائكم أمتم أنت من رأيته أنت من أهل البدع عند الله هو من أهل البدع أه؟ للأسف الشديد هذا من الإشكانات يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله الورع أول الزهد الورع أول الزهد كأن يعني شبه جاء مثال كما أن القناعة أول الرضا الزور الحدي يكون عنده قناعه بعد ذلك يكون عنده رضا الزور قبل ما يكون بزاهد أول حدي يقول ورع ثم بعد ذلك يصبح شنو يصبح زاهدا طيب قال يحيى بن المعاذ ذكر الله بن القيب يقول في أقوال شنو يجيب أقوال العلماء في تفسير شنو في تفسير شنو الورع وكل من من, من نظره فبعضهم يرى أن الورع في المطعم وبعضهم يرى لا الورع في المنطق بعضهم يرى لا الورع في الفكر صر المصح والعقل وهكذا يقول ابن القيم أن يحيى بن معاذ كان يقول رحمه الله الورع ورع الظاهر وورع الباطن، ورع الظاهر ورع الباطن. فالظاهر اي لا يتحرك إلا لله ورع الباطن الا تدخل في قلبك سوى الله ورع الظاهر الا تتحرك حركه الا في مجلو فيما يرضي الله اخواننا مرات الناس بيتحركوا حركات قد تكون طاعه ولكن لا يستحضرون انها طاعه زياره المريض قرب الى الله الواحد مبذر المريض تقول والله فلان ده كان ما زرته شيء يقول في وشيء أخير زوره هذا زار مريضا ليس لله إنما خوف الملامة والعتاب بس بعدين يلوموا يقول لك أنا فلانده لازم أزوره كان ما زرته يقول لي في وشيء في وشي. فلذلك كثير من الناس يتحرك حركة معتادة ولا يستشعر العمق الإيماني وللأجل والثواب. يمشي زور المرضع من باب المجاملة. يمشي سيء الجنائز من باب العادة والاعتياد. يصل الأرحام خوفاً من اللوم وليس من باب ما بكون ماش رحمه يقول دريحه والله دخلني به الجنة ومستشعر. يتبسم في وجه أخيه ضمن الأشياء المعتادة من باب. المجاملة برضو يعني أصلا أوعاته طوال ترقب بصر أيه زلال سلم عليك بصر ما يكون مستشعر انه الآن هو بيتصدق إذن لابد من استحضار النية واستشعار الأجر والثواب عند الطاعات خاصة الطاعات الأقرب إلى الروتين والعادات ما في ناس المريض دقوه ناس بزروره لكن قليل هو اللي بيكون مستشعر أن هذه قربة الى الله عز وجل عرفته وهكذا طيب فببقى قال ورع الظاهر ان لا يتحرك الا لله وورع الباطن ان لا تدخل قلبك سوى الله ثم ذكر ابن القيم قضيه عجيبه قال اجل انواع الورع الورع في الرئاسه والمنصب والله يا اخواننا فعلا الكرسي ده الكرسي ده لكن انا مستغرب الكراسي كثيرة. لي ما كثيرا سوى اللي بدي حسنا مليانه كراسي همشوف لكم احسن كرسي اشتديوه لا الكرسي واحد ما ممشين الا واحد خاصة الكرسي بيليف براو مش ماذا من الكرسي بيخلي زول يفهم براو بيتحس فيه هنا عجلات يخلي زول يلف كده ويلف كده ياخر الكرسي بيحصل فوقتك انا تموت موت, موت تجل في الكرسي ده إذن تعرف معظم المشاكل الموجودة الآن في العالم في الكرسي التي يعبر عنها بالثروة وشنو؟ تقسيم الثروة وشنو؟ والسلطة ابن القيم عنده راي يرى أن السلطة اجل من الثروة ليه؟ يرى أن السلطة هي التي تأتي بشنو؟ بالثروة وأن كثير من الناس ينفق الثروة للوصول إلى السلطة لكن لا يوجد قاعدين فق السلطة عشان أجيب له ثقوة القاعد بجنب القاعدة لأهاته إلا يقوم رب العالمين وفي العالم الإسلامي رب العالمين يقومهم بالموت بالموت بس يموت و يخلي والذي يموت يخلي لي جناوه بعد ذلك لكي أقول لك السلطة كيف سمحها يخلي لي جناوه يعني لي ولده يا أخي والله هذا شيء عجيب خلص بذلك يا رب القيم رحمه الله تعالى قال الزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضع لانهما يبذلان في طلب الرئاسة طيب قلنا أن خلاصة هذا الكلام أن الورع أن تكون ورعا بكل جوارحك والورع الكف كلما من شأنه أن يدنس دينك أو أن يلطخ أجرك أو أن يقلل من حسناتك أو أن يوهن اجرك أو أن يضعف إقبالك على الله كل ما من شأنه أنه فيه شيء من النقائص ترفع عنه ورعا ذلك قال السهل بن عبد الله التستري رحمه الله الورع أسهل شيء حسنا يا إخوانا بل كلابهم شايفينه ماله، ها؟ صعب شايفينه صعب تخلي وتخلي وتخلي هو قال الورع اسهل شيء قال لي قال ما حاك في نفسك فتركه مش أي شيء أي شيء الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع شنو ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. معناها أي شيء شعرت له في نفسك مطمئ أن تلاقيه خليه الورق سهل ولا ما سهل يعني ما تشد قوس بس الشيء في نفسك انت شعرت أنك لم تطمئن اليه ماذا تفعل اتركه وهذه المقوله ايضا قالها سفيان الثوري قال الحسن البصري سال غلام قال له ما ملاك الدين ملاك الدين شنو اخواننا زم يمكن يكون دينه كله كويس في حاجه كان ما جاياها معنا دينه ده قال ملاك الدين الورع قال له ملاك الدين شنو؟ الورع قال فما آفته آفته الدين قال الطمع آفته الدين الطمع وملاكه الورع وهذا صحيح قد فعجل منه الحسن ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخير دينكم الورع حديث ابن عباس عند الحاكم في المسند وفي Radio وملاك دينكم الورع ملاك دينكم الورع والحديث من أوله فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وخير دينكم الورع هذا الحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفي لعة كفضل, كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وملاك يعني جماع دينكم شنو؟ شنو؟ الورع. الكلام كلام عجيب. بعد ذلك الكلام الخطير. قال الحسن البصري مثقال ذرة من ورع خير من, من ألف مثقال من صلاة وصيام. مثقال ذرة من ورع خير من ألف مثقال مثرة من, من ألف مثقال من صلاة وصيام. وقال ابن ابي الدنيا هذا الكلام أيضا في كتابه الورع قال ابن ابي الدنيا رحمه الله ترك دانق تعرف الدانق أقل وحدة في الدرهم الدانق أقل وحدة في شنو في الدرهم والعرب إذا أطلقت على رجل أبو دانق معناه بخيل معناه زور شنو بحب شنو الحاج الصغيرة يعني مثلا عندنا نحن الآن عملتنا الجنيه مش كده ولا دينار ما في جنيه في جنيه ذاته الجنيه ذاته ولكن مئة ألف جنيه المئة ألف جنيه يساوي عشر ألف جنيه دينار الجنيه ذاته فيه أشياء أقل منه المليم قال تركوا مليم مما حرم الله أحب إلينا من خمسمائة حجة من خمسمائة حجة ترك دانق مما حرم الله أحب إلى نفوسنا من خمسمائة حجة أول حاجة زول بيحج خمسمائة مرة ما في ذلك لأن مديدها إلى كم سنة خمسمائة سنة لأن الحاج مرة واحدة في السنة زول بحاجة خمسمائة سنة مرة وبعد ده إلى كم قروش ليه؟ قال لأن الحج يحسنه كل الناس أما ترك الحرام وتحري الحلال لا يحسنه كل الناس الرجل يطيل السفر في الطاعدة ما سفر بتاع معصية في الطاعة اشعث اخبار ودي هيئه المتذلل يمد يده الى السماء وعابد عبوديه جد يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام قد غزي بالحرام أن لا يستجاب له وان يستجاب لذلك ترك دانق اجل انواع العبوديات ترك الحرام وترك الشبهات وتوقي الحذر في واحد بيحكيه قال لي ماشى الصلاة في المنطقة الصناعية الظهر. قالوا قدمو قال لا عملوا النصيحة. قال عملوا وبعد النصيحة دعوا لهم. دع قال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. قال يا مولانا متخصص بسقول الله مغنى ما لكم الحلال لكم لكم الحرام. انت مالكت لك بسقول الله مغنى. ما دايرين حرامك دي مرة واحدة. داريقنوا بأي طريقة بحلالك بحرامك داريقنوا بكله. قوي قال له مولانا انت ما تضيق قال له يا مولانا انا ما اضيق قال له يا اخي الحلال ده فاسد والله يضيق في الحرام وفي البخاري يأتي على الناس زمان لا يبال الرجل ما أكل من حلال أم حرام تيجي زمن ولا بيسئ ذاته وبيسال يقول له ذل طيب تبارك مشد كده يا ولد اشد هزور ما أكل, اكل ساكت اكل ساكت يقول لك ما تحاول يقول اكل ساكت يقول لك ما عملت كده ذاته في العصر العصر الأول العصر ده شنو يقول لا عصر عصر يعني شنو يعني أديه تحت الدور يتحجي كده قروش في العصر يقول لك هزفوه الدنيا كلها ما شكله إنت لك تجيب براك إنت عامل فائد نجي ولا صحابي هزفوه أعصر ليه انتهي لو ما عملت كده الله ما يطلع لك أي حاجه يقول لك للأسف الشديد وهذا فيه فيه مقامان المقام الأول أن, أن الذي يفعل هذا مع الموظف هو لا يريد أن يأخذ ما لا يحل له وسوف يتضير عربي تطلع عليه عنده عمل ما بيعمل له ما حد يسوله له ما يطلع عليه إلا يعصر المقام الأول الجواز هو مقام الضعفاء لكنه يجوز شرعا والمقام الأعلى مقام الكمن أن يضيع حقه من أجل أن لا يرتكب حرام من أجل أن تتصحح الأوضاع وإلا إلى يوم القيامة ستظل الأوضاع هكذا وسوف يقنن الباطل اي زول اخواننا في حاجتين في موظف يقول لك ما اطلع لك وما بيمضي لك وما بصدق لك وما حيعمل لك حد كده ما بدك اللي تعصر لهم انت داير يا تو داير الضعفاء اعصر له الاثم عليه ولكن انت ما عليك اثم وكان داير كلام الناس المجاب المجتمع ده كله كان ما بقى يعصر حيعصر شنو الاوضاع ما لا. هتستعد لكن لما أي جزول يحصل ونقول حرام على الموظف حرام على الموظف سوف يستمر الناس على هذه الهيئه ولن تتصحح الأوضاع وبذلك تفسد البصائر أعوذ بالله قلت يختشى موظفه وتأخذ ورتب تدي تمشي معه وتعال في المكان وتسوي وتعمل أي شيء قلت وما تأخذ ولا عدي في زيادة قاعد تأخذ أنت حقك ما بقفي قدم استقالتك ومش شوف الشغل اللي بتكفيك رضيط بالعقود وجيب ما عندك اي شيء تاخذ شيء يعني خارج هذه المسألة عن الناس وهدايا العمال غلول انت مش موظف كان ما عصر لك ملتك ولدك جاب لي خروف السمايه ده عصر هدايا العمال غلول شفتك ان جاب لي خفة من السعودية جابوا ليك وجه برضه دع عصر غلول كويس وفي ناس بيكون بينها تاني النعي في الجرائد يعني ذلك موظف كبير وفي ناس تجار عندهم معاهم مصلحة قام أبوه مات يطلع نعي في الجريدة لقروش ولا بلا قروش قروش ده مرضو عصر يقول لك الدين حقنا لا حورت الله بالله حق في شنو في ناس بيجوة طريقة يقول لك الدين حق العشاء يقول لك الدين حق العشاء يعني عشان العشاء دي في اكيل وطعام واطعام وكده وكده الناس قد يتعاطف مع لكن طالما انت موظف الرسول قال كلام واضح قال هدايا العمال غلول غلول زي السرقه من الحريم زي السرقه من الجهاد هدايا العمال غلول ياتي بها يوم القيامه بل ألم يقل في حديث ابن اللتيبه هل لا جلس في بيت ابيه او امه ثم يقول هذا شنو اهدي لي تقول لي هدييه ادو هديه باعتبار شنو لو ما في الوظيفة دي كانت دا هديه لانه يعرفك من خلال الوظيفة لو كنت زول انجار ساكت عادي طيب ما يدل انجار الحيمين دي الهدايا ليه داك انت هديه لانك المدير والماسك التصديق الورع ما فيه ما في ورع مش ورع ذاتك دا دا ما داير الورع دا حرام اكيد ذات الورع ده في في الاشياء اللي شبهات دي ولا فيها شبهات ذاته دي. دي حرام عديل وريني دي بتبقى حلال كيف كويس واحد قال لي جالي في قال لي انا بسوق العربيه بتحت العربات مسؤول من الصيانه انا قال لي بود العربيه بتاع الورشه قال لي بديني حاجه انا اجيب العربات دي بديني حاجه بتاع الورشه عشان ما وديها لورشه ثانيه اشي ده حرام قلت له ده ولا في شك ذاته قال لي يا شيخنا مو يا مولانا مترسمه ايه ده ولا في خلاف بين العلماء شوف لك موضوع ثاني حتى نقتنع ولا فيها خلاف ذاته. ده حرام ذاته عديم. يا أخي قلت له أنت لا تعرف حرام ولا حلال. أرجع لي مسؤولي كلمون. يقول أنا قاعد أدور شبة عورشة بالدينية تحت تحت. كلمون. قال لي ما ودر كلمون. إذا معناه حرام. في حال ما بكلمون ب. شنو معناه حرام؟ بالله يحرم خلاص. اختنعت ذاته. يا أخي ترى عربيا خلنا دي شركة وش شغال موظف وبيأخذ على راتب. هو؟ مفروض يوديها دي شغلته يوديها. والصين داك بديه أصلا بجيب له او يشتري منه نزبيرات ويقول له طلع لنا حقنا بر الفاتوره ولا جوا الفاتوره ما عرف يقوله شنو لكن نلحاجه كده في الفاتوره هذا لا شك انه حرام من غشنا فليس منا يا اخواننا في بعض الناس بيتخيل ان الغش على الحكومه جائز لكن الغش مع الناس حرام لكن الغش على الدوله حلال برده غش ما يجوز باي وجه من الوجوه لا يجوز هذا ولا يستحله نعم له من الذنب ولكن شوف الحرام ما شيء محسوس دخل الدوف ليس جنبه مثله ولكن يعتبر عاونه سعاده وهكذا طيب إذن كلامهم أن ترك دانق مما حرم الله أحب إلى نفوسنا من خمسمائة حجة هذا كلام صحيح لأن الإنسان قد يصبر على أو يقدر على الحج وعلى ويصبر على متاعب الحج ومشاقه لكن لا يستطيع يصبر أمام المال يضعف ولذلك جاء في تحرز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الورع أن أبا بكر الصديق هو الصديق الأكبر في الأمة رضي الله تعالى عنه والحديث في البخاري انه كان له غلام بعد ان تولى الخلافه وكان قد جاع ولم يكن عنده شيء شوف خليفه المسلمين في جميع العالم جعان وما لاجي حاجه هنا مش بلاجي المال حق المسلمين كتاب كتير لكن ما مديد عليه فارسل غلامه فذهب غلامه لحاجه له وجاء بطعام ووضع الطعام واكل أو بكر صديق لقمة وسال الغلام فقال كنت قد تكهنت في الجاهليه في الجاهليه كان يفتح الكتاب وبيدعي علم الغيب ومن الزمن ذاك ما لاقوه الناس بياض ما الدنيا اليوم ديك قال فاشتريت به طعاما وثلاث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنهن كما في البخاري ثمن الكلب الكلب حرام ما ادع لك الكلب وتاكله لا تأخذ الكلب لا تمنوا الاثنين حرام مدع كلب ثمنوا للكلاب ثمنوا الكلب ومهروا البغي مهر البغي المرى الممتهن للدعارة الشرط بالدولية حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب حلوان الكاهن معناه اللي بالدولة الزولة اللي بيفتح الكتاب قال أو بكر الصديق لما سمع بهذا الكلام أدخل يده في فمه يده في فمه وجعل يتقيئ اللقمه التي اكلها وتقيئها بصعوبه بعد ان سالت مدامعه وقال لو ابد ان تخرج الا ومعها روحي لأخرجتها اخرجتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما جسم نبت من سحت فالنار اولى به ثم قال اللهم اني اعتذر اليك مما خالط الامعاء وحملت العروق حتى اللقمه دي في بقايا ما قد القلعا ومشيت مع الدم واتلصقت مع المصارين دي قال لي يا الله ما يريد تطلع سامحني فيها بعد ما طلع اللغمه اللهم اني اعتذر اليك مما خالط الامعاء وحملت العروق الورع الورع مهم جدا في كل شيء الورع واشد انواع الورع في عصرنا الورع في النظر مش متعين اخواننا الحرام الحرام متفق عليه الاشياء المافيه فيا ده متعين لها جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله انه كان يقول اني ارى امراه في المنام فاعلم انها لا تحل لي فاغض عنها بصري في حلمي جو النوم, النوم, النوم, النوم, النوم ما معي الله جو النوم جو النوم زكر الندي بالتجيران وما مفروض يعيله اذا جراسه من جو النوم جو النوم ما معي الله هذا الورع في النهاية هو مقنى في النفس كده انتهى كلام منه ابن القيم الدرس القادم يشرح ابن القيم كلاما كلام الهروي وآخر الدرس ختم ابن القيم كيف نوجد الورع في نفوسنا دمنه دب القيم وبعدها منزلة تسمى التبتل التبتل التبتل واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبطيل التبتل ده ما بزه قاعد اتكلم عنه يعني نادر من الأئمة والخطباء في الدروس والمحاضرات والمواعيد اترك ما انه عباده من العبادات الجليله كما سوف نعرف بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله